Ya Rabbi sallie alaihi wa sallim Allahumma salli لا نصدورنا لا, لا اله الا الله على النبي محمد I'm yeah, cool. Uh no. O Allah. Uh -huh. Hú, uh -huh.